بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسابع كلامنا في كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد كنا في الفصل في القسم الأول والباب الأول من هذا القسم الفصل العاشر من هذا الباب الذي يتحدث فيه القادة عياد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم يعني كيف يتحدث القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما هي المميزات والخصائص التي منحها القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وقد توقفنا في الدرس السابق عند استدلال قديم رحمه الله تعالى بالسورة الكريمة، سورة القصيرة ولكنها عظيمة. هي بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك لربك إن أعطيناك الكوسر، فصلّي ربّك وانحر، إن شانك ولا بطار. وقلنا أنا ذاك إن هذا العطاء الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هو الكوسر. خير مما اوتي شانئه ان الشانئ هو المبغض والحاقد والحاسد إن شانئك هو الابتر لانه مبتور عن العمل الصالح مبتور عن الخير مقطوع عن ممنوع من من الخير فانت اعطيناك الكوثر والكوثر هو واد في الجنه ماؤه ابيض من اللبن واحلامنا العسل من شرب منه شربه لا يضم بعدها أبداً عدد أوانيه كعدد نجوم السماء بمعنى لا لها نجوم السماء عندها العدد؟ يعني عدد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك أواني هذا النهر لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى وهناك تنتهي أمان الأمان الانسان أمان الانسان تنتهي في الآخر أما هنا لا تنتهي فيه النبي صلى الله في امان الانسان في هذه الدنيا لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا علش لأن الدنيا محدودة الدنيا ضيقة الدنيا فيها حدود الانسان يتحرك فإذا به على حدود جاره مخصيح بس لا في الدار ولا في المزرعة ولا في أي شيء هناك حدود ولكن آخرة هل فيها حدود فيها ما لا عين رات ولا أدن سميعات، ولا خطر على قلبي، البشر بما أنما أعدوا الله عز وجل لي أقل أهل الجنة شأنًا فيه ملاعنة وراء ولا أذن سماعات ولا خطر على قلب البشر، فما بالك بمن هو من الأولين ثلث من الأولين اه وقليل من الآخرين، فما بالك من السابق من كان من السابقين فما وهكذا وهكذا. فعطاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم غير محدود وعطائه لوليد بالمغيرة المغيره جهلين وغيرهم من الذين ضايقهم بإعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم عطاء ذنيوي مال ولد صحة رئاسة جاه زعامة فظنوا أنهم خير أهل العرض وقال أحدهم لئن ذهبت إلى ربي فيعطيني أو التنذك شيء اللي يعطاني هنا لأتين مالا وولدا هل لا أعطى الله سبحانه وتعالى أهدا أنه إذا مات سيعطيه نفس الشيء الذي أعطاه في هذه الدنيا أه؟ كلا كلا سأرهقه سعودا درني ومن خلول هي الآية ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا من لم يشكر نعمه الله عز وجل في هذه الدنيا وعطاء الله عز وجل في هذه الدنيا سيحرم من عطاء الاخره اذن فهذه من الامتنانات والاكرامات التي اكرم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ولقد اتيناك سبعاً من المثاني والقران العظيم منة اخرى من المنن التي منحها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم وفي تفسير هذه الايه كلام كثير فمن العلماء من قال إن السبع المثاني هي الفاتحة فاتحة الكتاب والقرآن العظيم سائره أي ما تبقى إذن عندنا السبع المتاني والقرآن العظيم يعني السبع المتاني الفاتحة والقرآن العظيم الصور الباقية وهي 113 كان 114 صورة حيد منها الفاتحة تبقى 113 وهناك من قال إن هذا الواو الموجودة هنا هي واو تفسير ما يسمى بالعطف التفسيري لقد ذاتنا كسبعا من المثاني والقران العظيم وهو السبعة المثاني سماه عطف تفسير. فما قبل الوو وما بعدها شيء شيء واحد. واستدل لهذا المعنى بحديث كثيرة من بينها حديث سعيد بن معله رضي الله تعالى عنه أنه كان ذات يومين يصلي في المسجد فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يناديه فلم يجي، لأنه كان في الصلاة فلما أتم صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ناديتك ولم تجيب قال يا رسول الله كنت أصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأعلم أنك أعظم صورة في القرآن الكريم قبل أن تخرج من المسجد وسكت قال فأخذ بيده وأراد أن يخرج معه فلما وصل نبي صلى الله عليه وسلم إلى باب المسجد أخذه أبو سعيد من المعلى قال يا رسول الله ألم تقل لي لأعلم أنك أعظم صورة قبل أن نخرج أحنا غير نخرج قبل ما تعلمني أعظم الصورة في القرآن الكريم فالتفت إليه فقال له الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته قالوا فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة هنا بالسبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته فكانت هي القرآن ولذلك سميت أم القرآن بمعنى المقاصد الكبرى للقرآن الكريم مجموعة في الفاتحة لأن القرآن الكريم عبارة عن عقيدة وعبادة وأخبار تاريخ عقيدة وعبادة وأخبار فالايات الثلاثة الأولى عقيدة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والايات الوسطى عبادة اياك نعبد واياك نستعين والآيات الأخيرة الثلاثة أولا أشهد مش لاتة أولا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثلاثة إيه ثلاثة يعني في العد مدني العد لأنك العد مدني وكين العد كوفي في عدى آيات القرآن الكريم هناك من يقول بسم الله الرحمن الرحيم واحد وهو ماذا الإمام الشفيعي رحمه الله وهناك من يقول بسم الله الرحمن الرحيم هي للتبرك وليست من القرآن وهو مذهب الإمام, الشا... الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه ولذلك لا يفتتحون بها في القرآن في الصلاة يعني لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فإذا فتحت بها فلا تظن أن أو لا تعتقد أن أنها من القرآن اعتقد أنها لتبرك بها فإن فتحت بها فلا باس ولكنها مكروهه في المذهب المالكي يعني مكروه أن تعتقد أنها من من القرآن الكريم إذا هناك لتد الايات الأولى في العقيدة والثلاث الآيات الأخيرة فيش في الأخبار, في الأخبار والآية الوسطى في العبادة الاولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إذا قالها العبد قال الله عز وجل حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي الآية الوسطى إياك نعبد وإياك نستعين ومعنى إياك تقديم المفعول ماذا يفيد الحصر اي لا نعبد احدا سواك ولا ولا نعبد احدا غيرك اياك وحدك نعبد واياك نستعين اي لا نستعين باحد غيره الا كما جاء في حديث ابن عباس واذا استعنت استعين بالله هنا التزام التزام بالعبوديه لله والتزام بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى وهذا الالتزام أشقار فيه الله سبحانه وتعالى فهد الحد القدسي مجدني عبدي نعالي عبدي أشقار فيه الله سبحانه وتعالى قال هذه بيني وبين عبدي لم يقل عبدني عبدي ولا استعان بي عبدي لم يعبر بالصيغة الماضي لم يعبر بالصيغة في الماضي لأن إذا قال عبدني عبدي أنت الأمر ولكنك قلتها هنا ونقطتها هناك إذن هذه بيني وبين عبدي تنشوف الأمور به. خواتمها كثير من الناس يقولون ياك نعبد وياهك نستعين ولكن سلوكهم يخالف ذلك ولكن تصوراتهم تخالف ذلك فكانت هذه الكلمه هذه بيني وبين عبده تحتاج إلى ماذا الى ان تختم فعلا بالعبودية لله سبحانه وتعالى ولذلك انه قيم رحمه الله تعالى عليه ألف كتابا في هذه الايه وحده لا قبلها ولا ولا بعدها تعرفوا هذا هذا مدارج السالكين في منازل كان إياك نعبده كان نستعين قال لك راهك هنا مدارج يعني الدرج كل واحده في نصف في هذه في في الدرجات ديال إياك نعبده وإياك نستعين كان فيه الخلاص الأقحح يعني الناس خالصين الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين كان فيه الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين أنزل ناس كلهم كي يقولوا يا كان عبدوا يا كان السائل ولكن شتنا ما بين فلان و وفلان يعني يثبتون في هذه المدارج حسب تعلقهم بها وحسب وفائهم بهذا الالتزام فإذا العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل هذه لك الهدايته لك ما دوم تطلبها بإلحاح. وش كتطلبها بإلحاح ولا غير شوية. ما عندك شي طلب في الحياة ديالك يقدموه سبعة عشر مرة في النهار. الا هذا. سبعة عشر مرة غير في الفرد. اوزيت عليا النوافية. عندك سبعة عشر فاتحة في النهار في الفرد. جوجة الصبح. ربعة ديالة الدور. ربعة ديال العصر. ثلاثة ديال. لمغرب. آآ ربعة ديال. يعيشة هيشحل. يسبع 17 طلب تتقدم كل نهار وتلح فيه اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الح على الباب دخل كما قال الشعير ومدمن القرع لابوابه ان يلجا اخلق بذي الصبر ان يحظى بحاجته ومدمن القرع لابوابه ان يلجا اخلق معنى اخلق اي ما أخلقه وما أجدره أن يحظى بحاجته الصابر شيء واحد يلا مصبرش ما صبرش ما يحظى بالحاجة دياله ما يفوز بالحاجة دياله في أي ميدان من الميادين في الدراسة في طلب العلم في طلب المعيشة في طلب أي شيء في هذه الدنيا لا بد من المكابدة والتحمل من أجل أن تصل فيها إلى الهدف ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ اللي على الباب كيدق واشتغل يدخل ولا ما يدخلش ولكن اللي يدخل مرة ولا جوج ولا ثلاثة يمشي في حالته ولا ما يدخلش فكذلك نحن واقفون بباب الله ونلح في الدخول إلى حضرة الله سبحانه وتعالى من خلال إياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذه الآية الثلاث ذكر الله عز وجل الاقوام كلها الاقوام تنقسم كلها إلى ثلاثة أقسام لمنعم عليهم لمغضوب عليهم ضالون لمنعم عليهم سيرات الذين انعمت عليهم هم الذين مزيان نضبط هذا هذه التحذيرات هم الذين عالموا فعملوا بما علموا يجمعون بين العلم والعمل تعلم فعمل بما تعلم هذا المنعم عليه لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد بالجهل الصنف الثاني المغضوب عليهم لأن المغضوب عليهم هم الذين علموا ولكنهم خالفوا في عملهم علمهم يعرفوا الحق ويخالفوه كعرف الحق قرا وعارف بان كذا حرام وان كذا كذا فيفعل الحرام على الرغم انه يعرف حرمته ويترك الواجب على الرغم انه يعرف انه واجب يترك الصلاه ويعرف أن الصلاه من اركان الإسلام يترك الزكاة ويعرف أن الزكاة من اركان الاسلام هذا مغضوب عليه لماذا لانه عرف الحق وجانبه عندما نعود الى التفاسير نجد ان المغضوب عليهم هم شكون اليهود ولكن القران الكريم لم يقل في هذه الايه غير اليهود لم يقل اليهود لان القران الكريم لا يهمه الجنس ولا العرق ولكنه يهمه الموقف يهمه موقف الانسان من عمل ما من تشريع ما من علم ما ولكن عندما نعود الى القران الكريم فاننا نجد اليهود موصوفين بالغضب بسبب معرفتهم ومخالفتهم لمعرفتهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين الى ان قال فبؤوا بغضب على غضب عرفوا من عرفوا من فلما جاءهم ما عرفوا عرفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأنه هو الذي بشرت به التوراة وبشّر به الإنجيل بل يعرفونه كما يعرفون أبن آبائهم لك تعرف شو واحد بحال ولدك وإيش ممكن يعني يقبل منك شيء واحد إنك تنكرو تقول له لا كان عارفه يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبن فلما جاءهم ما عرفوه كفروا به قالوا لا مشي انت. كانت هذا علمون جانبه ماذا جانبه العمل خالفه العمل فاغضب الله عليهم العياذ بالله صنف ثالث في البشريه كلها هم الضالون الضالون والذي لا علم عنده وفي عمله يتخبط وخبط عشوائي وهم خبطه البشر القى النصارى ولكن القران الكريم ما قالش النصارى قال الضالين كل من اتصف بهذه الصفه فإنه يدخل تحتها هذه الايه هذه الكلمه تجرد لها على كل من اتصف بهذا الوصف بجهل وعمل على, على ماذا؟ على جهل في نهاية نلقى في القرآن الكريم هذا التفسير أن النصارى هم المراد بهذا الضلال وهم الذين ضلوا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهوا أقو من قضوا من قبله وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواي السبيل وأخطر أنواع ظلالهم هو ظل لهم في عقيدتهم هل الله سبحانه وتعالى واحد أم ثلاثة هل معادل معمرات قد عندهم هيك. هل هو واحد أم ثلاثة إذا قلت لهم واحد قالوا لهم بل ثلاثة وإذا قلت لهم هل هم ثلاثة؟ فيفرون فيقولنها واحد ولكنه حل ثلاثة في ثلاثة فيتخبطون خبط عشوة في هذه المعادله ما يستطيعون الحسم فيها ولكنهم يدعون إلى التسليم بها هكذا نحن نقول لهم لا الله سبحانه وتعالى لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤ احد منزه عن أن يكون متصفا بالبشرية أو أن يحل في البشر أو أن يحتاج في تبليغ أو في تقربه إلى عباده من حلوله في البشر إنه يقول حل في عيسى من أجل أن يتقرب إلى الناس واش الله سبحانه يحتاج إلى هذا النوع من يعني عبارة أشنع من هذه أنهم قالوا قدم نفسه لخلاص البشرية الله يقدم نفسه لخلاص البشرية ويموت على الصليب كما يزعمون. الله يحتاج أن يضحي بنفسه من أجلك أنت أيها الإنسان ونحن نتعلم في عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى لو كان الناس كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا فهو عزيز في ملكه قبل ان يخلق الخلق باسره إذن هذا من شاء ضلالهم ضلوا واضلوا والعياذ بالله اذن الفاتحه فيها اخبار هي المنعم عليه والضالين والمغضوب عليه اني لمشتري القصص القراني أطلقه ينقسم الى هذه الاقسام القصص القراني الذي اخذ اكثر من من النصف في القران الكريم ستجده يتحدث عن المنعم عليه يتحدث عن الأنبياء يتحدث عن الفئة المؤمنة إنه فيتس آمن بربهم وزيدناهم هدى يتحدث عن الأقوياء ذو القرنين الذي شرق وغرب من أهل الإيمان يتحدث عن أهل الكفر والطاغوت والدعين إلى النار والعياذ بالله أئمة يدعون إلى النار يتحدث هذه الأصناف الثلاثة لا يخرجوا عن دائرتها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لخص هذا المفهوم لخصه في قوله قاضيان في الجنه وقاض في النار قاضيان في, في النار وقاض احسنت قاضيان في النار وقاض في الجنه بمعنى المنعم عليه مش حال شحال مش كيمثلو في القصص ثلث وقاضيان في النار شحال كيمثلو في القصص ثلثين القاضي الذي في الجنه هو القاضي العدل الذي يطبق شرع الله القاضي الذي في النار القاضي العالم المخالف للعلم ويقضي بخلاف علمي القاضي الثالث القاضي الجاهل الذي يتخبط في قضاياه قطعه اشواق من شغل القاضي قاضيان في النار وقاضي في الجنه تاجران في النار وتاجرون في الجنه عالمين في النار وعالمون في الجنه قل يعني عمم عمم هذا الصنف في سائر اصنافي البشر فيما يزاولون من الامور لان مزاولته للأمر اما ان تكون عن علم ومطابقه للعلم فيكونوا من اهل الجنه واما ان تكون على علم مخالف للعمل واما ان تكون على الجهل ويتخبط في اختشاء اذا الفاتحه هي السبع المثاني سميت السبع المثاني لأن فيها سبع الآيات واحد التأويل. سميت سبع المثاني لأنها تثنى في الصلاة تكرر في الظهر وتكرر في العصر لأن المثاني الشيء الذي يثنى يكرر تكرر. سميت سبع المثاني لأنها ذكرت في هذه الأمور كلها ذكرت فيها العقائد وذكرت فيها العبادات وذكر فيها, فيها القصص والأخبار جاءت هذه الآية في صورة الحجر ألاحظ معي لأن هذا المرجع للسياق لأن إكرامات الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ما الآية التي بعدها لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ظهرة الحياة الدنيا لنفسنا فيه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أعطيناك شيحة غالية وما تقلب على أي شيء اللي هي الخيسة يعني جت السبع المتاني في مقابل متاع الدنيا الله سبحانه وتعالى أعطى لأهل الدنيا متاع الدنيا وأعطى لمحمد صلى الله عليه وسلم السبع المتاني أيهما أكثر غناء وأكثر غنان وش, وش الذي أخذ السبع المتاني والذي اخذ زهرات الحياة الدنيا جت في سياق ديالها ولقدات إناك سبعا من المتاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم مفهوم, مفهوم المقابلة يعني القرآن هكذا كذا القرآن في تقابل هنا اللي في نعيم وهنا الفجارة هالتقابل يعني في سائر مناحي القرآن الكريم ولذلك سمي القرآن الكريم المثاني لأن هذا المثاني قيل في الفاتحة مثاني وقيل في القرآن كل مثاني لأنه يثنى فيها القصص وتثنى فيها الأخبار وتكرر فيها إلى خليفة سميها المثاني وسميت الفاتحه كذلك مثاني من التثنية لأن الله سبحانه وتعالى استثناها للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعطيها لغيره من الأنبياء السابقين قلنا صلى الله عليه وسلم ونزلت علي سورة لم تنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرهما ادخرها الله فاتحة ادخرها الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فسميت المثاني أي المستثناء استثناء الله عز وجل مما نزلوا على الأنبياء السابقين وقيل في معنى السبع المثاني قيل في معنى أكرمناك بسبع كرامات كرم الله عز وجل بسبع الكرامات الهدى والنبوة والرحمة والشفاعة والولاية والتعظيم والسكينة والسكينة هل يجب أن سبعة الهدى والنبوة والرحمة والشفاعة والولاية والتعظيم والسكينة منح الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ما لم يمنحه لي لغيره ووجدك ضالا فهدا وصر هذا الهدى من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كان يقدمه للناس وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ثم النبوة مما أكرم الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم النبوة وهذا لن يقش فيه وهي منزلة عظيمة وكذلك الرحمة منحه من الرحمة ما يجعله رحمه يعني كيعطيه كي الرحمه توله هو بنفسه رحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين النبي ما جاب فقط الرحمه بل هو رحمه وعقيدته رحمه والعباده التي جاء بها رحمه والاخلاق التي جاء بها رحمه والمعاملات التي جاء بها رحمه فإذا أراد الناس أن يتنعموا برحمة الله عز وجل فليتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم فقط يخرج من يخرج عن دائرة العمل بالسنة يلقى الحرج يلقى المشقة يلقى التعسير يلقى, يلقى الضيق والضنك والحرج لماذا؟ لأنه ما عن الرحمة لان الشريعة رحمه في جميع مناحي حياه الفرد وفي جميع مناحي حياتي المجتمع فاي فرد يعني انحرف عن السنه يجد الحرج امامه واي مجتمع يحيد عن السنه يلقى الحرج امامه علاش لان ورحمتي وسعت كل شيء اي كل شيء من حياتي الانسان لا اله الا الله والشفاعه من السبع المثاني اي من السبع الامور التي اعطاها الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التفسير وعلى هذا التاويل الشفاعه والشفاعه هناك شفاعات والنبي صلى الله عليه وسلم اعطي العظمى اعطي في الشفاعه العظمى لان بيقولهم غادي يشفعون بل الشهداء يشفعون لاقاربه بل حملة القران يشفعون لاقاربه بل والدان يشفعون لماذا لأبنائهم بل الأبناء الصالحين يشفعون لآبائهم وهكذا يعني الشفاعة الله سبحانه وتعالى منحة كبيرة جدا أعطاها للناس ولكن هذه الشفاعات محدودة كالعطاءات هل من أعطى ذيرها من كمن أعطى ملايين؟ كين أعطى كبير وكين أعطى صغير فكذلك الله سبحانه وتعالى أعطى للناس من الشفاعات الكثير ولكنها متنوعه ومتعدده ومحدوده واعطى النبي صلى الله عليه وسلم شفاعه غير محدوده ويشبع العظمى التي تكون ان شاء الله يوم القيامه عندما يجد الناس والهوله والضيقه ونزول الشمس الى رؤوسهم وينتظرون الحساب ولا حساب فيريدون ان يستشفعوا لله سبحانه وتعالى ما يجدون احد يقبل هذا الامر فيذهبون إلى آدم ويعتدير وإلى نوحين وإلى إبراهيم وموسى وعيسى وكل يعتدير فانتهى بهم المطاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها انا لها انا لها فقام النبي صلى الله عليه وسلم فشفع فشفع معنى شفع فشفع شفع فقبلت شفعته قبل الله عز وجل شفعه سجد تحت العرش يوم القيامة حيث لا سجود ولا ركوع ولكن هذه رخصة أعطاه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه فيها سجود ما فيها العبادة فيها فقط الجزاء على العمل الدنيوي ولكن بصلاة المرخص له في هذه السجدة من أجل أن يطلب هذه المنحة هذا العطاء فسجد فترك الله عز وجل ما شاء الله فحمد الله عز وجل بمحاميد يعلمه الله عز وجل إياها ثم بعد ذلك قالوا يا محمد يرفع رأسك، وشفعة وشفعة، وسأل تعطى فشفعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعه شفعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى خمسة أقسام. شفاعة ليكون الحساب فقط، هذه التي يستفيد منها الجميع ليكون الحساب ليذهب أهل النار إلى النار ولأهل الجنة إلى الجنة. النوع الثاني شفاعة شفاعة صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان ليكونوا في الدرجات العلى ثالثا شفاعت صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان المذنبين أن يدخلوا الجنة رأسا بدون أن, أن يذهبوا إلى النار أولا الشفاعة الثالثة شفاعة صلى الله عليه وسلم لأهل النار الذين في قلبهم مثقانوا خردلين من إيمان من أجل أن يخرجوا من النار بعد الدخول فيها ويقول امرهم الى الجنه النوع الخامس ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اهل النار فيخفف عليهم العذاب وهم في النار كشفاعه صلى الله عليه وسلم في ابي طالب وشفاعه صلى الله عليه وسلم في ابي لهب وغيرهم مما أسدوا إليه خدمات في هذه الدنيا ولكنهم ماتوا على الشرك سؤال سيدنا العباس رضي الله عنه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابو طالب عمك نافع عنك ودافع عنك وبقي معك في سرع قريش حتى مات وكان معك في الحصار وكان يعني معك كان معك في صرّ وضرّ الصغيرة والكبيرة هل تنفعه بشيء؟ شو ممكن تنفعه بشي حاجة؟ يعني يعني في الآخرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقيف بقدماه في النار ويغلي بها مخه ولو لاني لكان في الدرك الاسفلي من النار فقط القدمين ديالهم اللي غادي يكونوا في النار الجسم كله سالم من النار ولكن هذا النار التي يكون فيها القدمان يغلبها مخه يعني حتى هي ما فيها ما يتشاف ولا العياذ ولكن على كل حال هي نوع من التخفيف قال ولو لاني لكان في الدرك أسفري من النار والعياذ بالله لأنهم تع على الشرك والشرك كما تعرفون إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ذللا لمن, لمن يشاء هذه الشفاعة التي خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه السبع المثاني بهذا التأويل الولاية والولاية هو ان يليك الله بمعنى أن يكون بجانبك فنحن إن شاء الله سبحانه وتعالى أولياء الله وهو ولينا يعني هذا المصطلح متبادل يكون من الطرفين معا فالسيد مولان والعبد مولان نحن موالي الله والله مولانا كما قال الله سبحانه وتعالى في, في, في سورة محمد وأن الكافرين لا مولا يعني الله سبحانه وتعالى هو لي الممين وأن الكافرين لا مولا له والمولى هو الذي ينصرك ويحميك ويدافع عنك ويكون بجانبك يكون معك بمعية الحفظ بعد معية المراقبة لأن هناك معية المراقبة وهو معكم أينما كنتم هذه كتسمى معية المراقبه ما يكون من نجوات ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سدي ما تسم هذه معية المراقبة بمعن أنه لا يعزب عن الله عز وجل ما تفعل وما تصنع في ليلك ونهارك ومعية الحفظ هي قوله سبحانه وسلا تعالى من مثل قوله سبحانه وسلا تعالى ان الله مع الصابرين ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزنن ان الله معنا يعني معيه الحفظ لان الله سبحانه و يحفظنا وينصرنا فالنبي صلى الله له من الولايه ما ليس لغيره ومن اعظم دلائل هذه الولايه ان الله سبحانه و تعالى اواه اليه ليله الاسراء والمعراج كما ذكرنا في الدرس السابق احتضننا وقربه إليه سبحانه وتعالى وبعض العلماء فسروا قوله سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما بهذا التقريب وكان فضل الله عليك عظيما يعني أنه قربك حتى احتملت ما لم يحتمله موسى عليه الصلاة والسلام موسى كان على جبل الطور فلما تجلى ربه لجبله جعله ذكا وخر موسى صعيقا محمد صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلاء إلى سدرة المنتهى وأوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ولم يصعق بل قال ما زاغ البصر وما تغى ما كذب الفؤاد ما رأى يعني الله سبحانه وتعالى تحدث عن حال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسرى والمعرج ان حالة تبات أنها حالة الرؤية الصحيحة والسليمة ما زاغ البصر وما تغى تبات الفؤاد تبات اللسان ما ظل صاحبكم وما؟ وما هوا وما ينفق عن الهوى وصف انس انس تسلم بأنه خر صاعقا والفرق بين الأمرين كبير كذلك التعظيم من من المتان التي اعطى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم انه يعظمه وامر بتعظيمه اننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونزيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره معنى تعزره تعظموه وتعزروه وتوقروه وتسبحه بكره وأصيلة تسبحه الضمر يعود إلى الله سبحانه وتعزره يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبحه يقول على الله عز وجل وفي الكلام لف ونشره مرتب كما يسميه البلاغيون والسكينة من المينح التي عطى الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم السكينة وسكينة هي سكون القلب في الشدائد وإذا كنا نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجده أثبت ما يكون في الشدائد في قلب المحن. قال سيدنا أبو بكر يوم الهجرة يا رسول الله لو تأتى أحدهم رأسه لا رآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في اثنين الله ثالثهما قال لي خافنا شيئا يا رسول الله قال إذن لا تخفين الله معنا فأنزل الله عز وجل إذ, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهذا يبطل دعوى المستشرقين الذين يقولون إن النبي سلم هاربا. كشنب النبي سلم هاجر ولا هربا. فرق بين هاجر وهربا. اللي هي ترك شيء. يعني كرهن له. ترك أرض الكفر وأهل الكفر لأنهم لا يريدون أن يستقيم ولا يريدون أن يتبعوه. يبحث عن ناس آخرين يريدون هذا الخير. بينما الهروب يكون الخوف من الطلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يهرب إنما هاجر يقولن هرب واختبأ في غار ثورين وكذا يعني يحاولوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يختبأ في غار ثورين ليس لأنه خاف ولكنه يريد أن يرسم الطريق للخائفين يريد أن يرسم الطريق للخائفين لأنه أسوأ وقدوة فإذا أراد عبد ضعيف أن يهاجر ماذا سيبعد سوية تخبع. مش لشي واد ولا شي كاف أقضى في أيام وأيام عادي يكمل, يكمل المسيرة ذي. هم النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يخرج من المدينة من مكة نهارا لا فعل ولما استطاع أحدنا أن ينال منه. لو أراد أن ينزل البراق ويضعه في المدينة رمشة عين. ما شيء ما يحتاج للزاد ما يحتاج للناقة ما يحتاج لعبد الله بن أريقيط ما يحتاج هذا الشيء كل ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم اهزل البراق من, من كحطو في المدينة رمشة عين. اوقع من ذلك. ولكن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة يرسم الخطة والمنهجة للذين لم ينزل عليهم الوحي ولم يملكوا من السكينة ما لم ما ملك النبي صلى الله عليه وسلم فرسم لهم الخط هذا هو ويذهل ذلك في قوله يا تحزنين الله معنا ولما كانوا في الطريق وتبعهم سرقة, سرقة ابن مالك كانوا مالك كان عليه كثير الالتفات يلتفت عن اليمين وعن الشمال خائف على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي سالم مالك، قال يا رسول الله خافوا عليك، قال النبي سالم لا تخفين إن الله إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، جاء سميته سورة ابن مالك، قال يا رسول الله هو وراءنا، النبي سالم لا يلتفت، بل يقرأ القرآن الكريم، ويرده هو كلام الله عز وجل يقرأ فيدا بسورة قوي ينادي، يطلب الأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الطارد يطلب الأمان من المطرود. شوفوا انقلب القلبز، القلبز يحرق على السحر كما يقال. قلبت ال ال الأمور. الأمان الأمانية رسول الله. أمان الأمانية محمد. فاسلم رسوله ورجع بعد أن كان مطاردا للرسول صلى الله عليه وسلم. رجع مدافعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما لقي أحدا إلا وقال له ما رأيت أحد. ما كان حد هنا رجع. يصرف الناس عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء عندنا التبادل. تبت نبي صلى الله عليه وسلم والسكين التي ملكها كان نبي صلى الله عليه وسلم واحد لمرة نعس في جانب الكعبة نوما عميقا حتى أثرت توب في جسده صلى الله عليه وسلم الشريف فجاء إلي أحد أصحابه خباب ابن الأرد فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا ألا ألا ألا ألا ألا, ألا؟ هم وصلوا وحد, وحد المستوى من والتعذيب وغير ذلك من ألوان الاذى وصلوا واحد, واحد لحد لا يطاق فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومته محمر الوجه. بعض العلماء كي يقولوا محمر الوجه، لأنه نام نساني لا نعسى أحيانا كي يكون الوجه دياله محمر محمرة وبعضهم قال محمر الوجه غضبا على هذا الرجل الذي قال لا تستنصروا لنا علش قاعدت الوقت هذا الطالب هذا هلش ما تعطي الأمر ديالك الله سبحانه وتعالى قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم جالسا محمر الوجه وقال لقد كان في من كان قبلكم من يؤتى به ويؤتى بالمنشار فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه ولحمه وما يصرفه ذلك عن دينه والله ليبلغنا هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار والله لا يسيرن الراكب من صنع إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والديب على غنبي ولكنكم تستعجلون ولكنكم زرباني بغيتوا تحصلوا على النتائج بسرعة ولكنكم تستعجلون أشكال من هذا الكلام؟ تباتوا وصلاة الله عليه ويقينه بنصر الله ويقينه بوعدي الله سبحانه وتعالى أنه سينتصر هذا الدين وسيسير الراكب من صنع إلى حضر موت بل سار الراكب من طنجة الى. الى الصين شكون هو هذا الارض الراكباد ابن بطوطه لا خاف الا الله ولا ودي على على غنمي بمعنى يدل ذلك على انتشار الاسلام وانتشار الاسلامي هو انتشار الامن مباشره الاسلام هو الذي ينشر ماذا ينشر الامن ولا تبعث عن امن بدون إسلام لان الكافر لا يخاف في الله لومه لايم اذا السكينه واتي منها الرسول الشيء الكثير لما كان الناس يحفرون الخندق وحاط بهم المشركون من كل جانب والقران الكريم يحكي نفوس نفوس الصحابه يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيره جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذارة الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي اليمن المؤمنون الإيمان هنالك بتول يا وزلزلوا زلزالا شديدا لأنهم قالوا هذه هي النهايه وحيط بنا من كل جانب بنو قريظه فوق قريش في وغطفان جهه اخرى يحيطوا بالاحزاب حزاب المتحزب عليه وكي في الخندق فإذا بصخرة اعترضتهم لا يقدروا شيء يهرسها قال يا رسول الله في هنا في الخندق صخرة ما نستطيع كسرها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعوال قال بسم الله وضربها ضربها فذهبت إلى سور صبحت كثيبا مهيلة على الرمل المتهيل يعني المنساب قال الله أكبر لقد أوتيت مفاتيح اليمن ثم ضرب بضربة أخرى قال الله أكبر لقد أوتيت مفاتيح قيصر ثم ضرب بالضربة الثالثة وانتهت الصخرة فقال لقد أوتيت مفاتيح الروم على شك يدل التبشير في قلبي الأزمة في قلبي الصعاب يبشر الرسول بفتح اليمان وببفتح الشام وبفتح العراق المنافقون خذوا هذه هد التبشيرات خذوها بالاستهزاء قالوا لا يستطيع احد ان يقضي حاجتهم هو يبشرنا بكنوز الكسره وقيس المنافقون ولكن المؤمنين ازدادوا ايمانا بهذا التبشير من الرسول صلى الله عليه وسلم وازدادوا يقينا بأن الله سبحانه وتعالى سينصر النبي صلى الله عليه وسلم وسيهزموا الحزеб وكذلك فعل وخيب الله ظن المنافقين المنافقون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وقال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما المؤمنون زادهم ذلك الأمره الايمان والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. المنافقون يعني خرجوا على لأن المنافق في حالة السرّ يحاول يخبي ولكن في حاله الشدة ينكشف. سرعان ما يظهر ما ما يبطن لأن ما كان يخفيه لأن اصلا كان يخفي لأن المنافق هو الذي كيخبيش حاجة فكرشو عاقذة خراحة أمور خراحة مؤامرات خراحة كيف بيها في كرشو ولكن عندما يرى أنه يمكن أن ينتصر ينتفض على كل ما هو مقر به علانية ويظهر وجها آخر للناس ولهذا قال المنافقون هنا يا أهل يتريبا لا مقام لكم فرجعوا. على قالوا يا أهل يتريبا ما قالوا شي أهل المدينة غيروا الاسم قبل الانقلاب ها لان الى كان مكلف شي بلاصه شنو كيديروا كي كي يغيروا يغير الاسم المدينه ويغير الاسم للشوارعيه ويغير الاسم ها تغيير لان كدل على نظام السابق. النظام السابق خص النظام السابق ما حتى يدير ديالو نظام سابق في المدينه شنو دار؟ المدينه مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم طيبه طابه دار الايمان دار الامان دار الاسلام الى اخره اعطى النبي صلى الله عليه وسلم اسماء كثيره للمدينه وهي في الاصل ديالها ها لما حيط بهم من كل جانب قالوا يا اهل يثرب ما قض شيء المدينه غيروا الاسم مباشره يعني ظنوا انهم من اليوم فصاعدا باغتكم من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا لهم ذلك ان لهم ان يهزموا من نصره الله أن يهزموا الذين وعد الله عز وجل بنصرهم الذين إن مكنهم في الأرض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور نكتفي بهذا القدر إلى الحلقة القادمة بحول الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعنا وأياكم بما استمعنا إليه وأن يجعلنا وأياكم على سنة الرسول. صلى الله عليه وسلم حتى تأنيس من رحمته ومن شفاعته ومن هدايته ومن جميع المكارم الشيم التي منحه الله عز وجل إياها أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.